فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِبَثَّانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تاوين لِحادِثٍ وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك وَيَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إله لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ Tpon hobal, قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيب وأنتم عنه غافلون قالوا لئنك له الذيب ونحن عصبة لنا أو Yeah. مِنَ الزاهدين، وقال الذي اشترىه من مصر لمرأته. ومكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه منه وقالتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معا عن نفسي وشاهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد دم يقبل وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن لَئِنْ تَلِيهِمْ نَوَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأُ لله ما هذا بشر يكون من الصاغذين قال رب السجن أحب إلي من فجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما خبز تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إننا لك من المحسنين. قبل أياتكما، ذلكما مما علمني ربي. إني تركت من لا تقوى من لا يؤمن نبي وهو. ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجناء مبتدئون متفرقون خير من الله الواحد القهار يعلمون يا صاحبي استجن ام كن الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن مضع سنين وقال الملك إني ألى سبع بقرات سماني سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابثا تاربو ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ايديه ان ربي بكيدهن عديم قال ما فعن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا أصل الحق أنا راودته عن نفسي وإنّه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنّي لمن خنّه بالغيب وأنّ الله لا يه tempo وَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ نَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَثَاءٌ حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في نضيعة موء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من show هزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من بيكم ألا ترون أني أوم في الكيل وأنا خير المؤمنين فإن لم تاتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى اجعلوا بضاعتهم حالم لعلهم يعرفونها. إلا كما إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كي كَيْلٌ يَسِيرٌ فَلَنُرْسِلَنَّ إِلَيْكُمْ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَآتَتُكُم يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم وبقضاه وان انه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولما ما دخلوا على يوسف. لُن فَلَمَّا جَهَّزُوهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِّنُهَا الْعِيرُ إِن يَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْحِدُونَ قَالُوا نَفْتِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا أَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّنَا لَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قال موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم مِنَ من الله ومن قبل ما فردتم فيه فلنبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين <تصفيق> ارجعوا وإنا لصادقون قال بل سولت لكم الله أن بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن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 لما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الطر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكير فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم قَدَا ثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقْمِيصِي هَذَا وكنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ba uh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 لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قدام سموات والأرض أنت ولي في الدنيا وداخرا توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من I'm وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم علي فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُم غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ السَّاعَةُ بغتة وَهُمْ لَا ها به سبيلي ادعو الى الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون انا في قصصهم عبره للاولى الباب ما كان حديثا يفترى ولكن انت تصديق الذي بين يديه وانت مفصل كل شيء